لا جَرَمَ اَنَّمَا تَدْعُونَ مِن دَعْوَةٌ سِيدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ مَرْدَكُم إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أصحاب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 فَرَقَ اللَّهُ سَيَآتِ مَا مَكَرُوا حَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ إِنَّ النَّارَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا هَذَا فِرْعَوْنُ أَشَدُّ عَذَابًا وَإِذْ يَتَحَادَّثُونَ فِي نَارٍ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ عَلَى لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ Allah, "Söz verenlerden biri, "Söz verenlerden biri, "Söz verenlerden لقزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب